أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والعض عليها بالنواجذ إبان هذه الفتن العمياء وعليكم بالاستقامة على دينه والثبات عليه للنجاة من أي داهية دهياء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الناس إن حاجة المرء في هذه الحياة تؤزه إلى الخوض في غمارها أزا ويدعى إلى مخالطة بني جنسه دعاء وإنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه ثم هو خلال ذلك كله إما أن يتذوق حلو الحياة فيهنأ فيها أو أن يلسع بلهيب مرها فيتكدر وهو يتجرعها ولا يكاد يسيغها غير انه يستجلب المراغمه والمصابره بخيله ورجله وهو مع هذه المراغمه في نواحي الحياه خير ممن زوى نفسه وقضى عليها بالعزله في زاويه ضيقه خسيسه لا يرى فيها الا نفسه لينأ بها عن مكابده الحياه ومنخالطه اهلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه أحمد وفي خضم منافسة هذه الحياة وفي خضم منافسة هذه الحياة وضروبها يجد المرء نفسه بالضرورة محاطا بالناس في غير ما سبيل في بيته وسوقه وعمله وهيهات هيهات أن تكون سمات المخالطين له على حد سواء بل إنهم سيمثلون أمامه على ثلاثة أصناف صنف مادح له وصنف قادح له وصنف ناصح له وخير هذه الثلاثة آخرها أما المدح عباد الله فهو سلاح خطير ومحك دقيق في عفه اللسان وحسن القصد وغالبا ما يؤدي بالممدوح الى الغرور والبطر وبالمادح الى المبالغه والتصنع والاغراء والنفاق لان من نظر الى صاحبه بعين الرضا في كل شيء كلت عينه عن عيوبه ولربما اشتد الافراط به في المدح حتى يصبح سلما للمادح عند الممدوح لبلوغ مأرب دنيوي فيكثر مدحه فيكثر مدحه فيكثر مدحه ويقل صدقه ويحسن لسانه ويخيب قلبه أو يمادح صنوه طلبا للود الظاهر طلبا للود ظاهرا وسهامه تنطلق غيظا إذا غاب عنه والمحزن والمحزن عباد الله أن الناس من هذا الصنف ليسوا قليلا ديدن الواحد منهم المدح والإطراء بحق وبغير حق لهم ولع بالإغراء وبقلب السيئات حسنات يحمل أحدهم عن الممدوح القبائح ويحسن له الأخطاء ويسوغ له الحق باطلا والباطل حقا حتى يألف الممدوح ذلك فيغيب عن وعيه فيغيب وعيه عن حقيقة نفسه ويتعاظم عن عيب ذاته ثم تيدمن الثناء ثم تيذمن الثناء والإطراء حتى يوالي ويعادي على ذلك فصديقه الحميم هو المادح وعدوه اللدود هو المكاشف الصادق ثم إنه بذيوع مثل ذلكم يكثر الغش وتضيع الحقوق وتذوب ثقة المرء بنفسه وتضمحل منفعته ويضمر إخلاصه فلا ينبض قلبه إلا بالمدح ولا يتنفس إلا بالمدح ولا يجالس إلا المداحين وحينئذ لن يكون للعقلاء عنده محل للاستشاره ولا للمخلصين طريق للاستناره حيث ذهب به حب المدح والإطراء كل مذهب فصده عن استبصار المصلحة والنفع المعلوم ولذا عباد الله لم يأتي المدح والإطراء لم يأتي المدح والإطراء في وجه ممدوح مذموما على هذه الصفة إلا لما يفضي إليه من الغرور والإعجاب إلا لما يفضي إليه من الغرور والإعجاب القاضيين بالبعد عن الأصلح وتضييع الانفع وكسر الهمم عن بلوغ المعالي فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح صاحبه, يمدح صاحبه أمامه فقال صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والتمادح فانه الذبح رواه احمد وابن ماجه وهذا كله عباد الله لا يمنع اعطاء كل ذي حق حقه وانزال الامور منازلها من خلال الشكر للمحسن من خلال الشكر للمحسن حقيقة والتشجيع لصاحب الهمة بالثناء المنصف المعتدل لأن ذلكم خلق من أخلاق الإسلام الرفيعة ومن لا يشكر الله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه عدد من الصحابة على وجه الحقيقة والقصد مع أمن الافتنان مع أمن الافتتان والغرور والحذر الحذر عباد الله من حب المرء أن يمدح بما ليس فيه أو بما لم يفعله فقد قال جل شأنه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أما الصنف الثاني عباد الله فهو ذلكم الرجل القادح المنطلق قدحه من خصة طبعه ولؤم نفسه وقذارة لسانه فهو لا يرى إلا طعانا لعانا فاحشا بذيئا لسانه كما الذباب لا يقع إلا على الأذى لا يعرف طريقا إلى الإنصاف ويعذبه السكوت لسانه كالعقرب وقلمه كالعقور يقرض الاعراض يقرض الأعراض ويتطاول على الكرام ويتطاول على الكرام واللئام على حد سواء لا يعجبه فعل أحد ولا يستسيغ الإنصاف يدمن النقد ويكنز العدل وينفق القدح يحب أن يخالف ليذكر وأن يبلبل ليشكر يتقحم في الغمرات والمزلات والخوض في الكلام على غير هدى وربما لا تلذ نفسه إلا حين يكون قدحه ذائعا في الملأ شائعا بين الأصحاب يرى الناس كلهم خطائين وأنه هو المصيب وحده إن تحدث عن الماضي فكانه مطلع على الخبايا وإن تحدث عن المستقبل فكأنه حديث من سيرى ويسمع يرى نفسه فقيها وحاكما وطبيبا ومهندسا ومعلما لا يعجبه العجب ولا تتوق نفسه لحسن الأدب وإنما يلوك لسانه فيغتاب ويبهد جاعل اللسانه كالمقراض يقطع هنا ويجرح هناك فلله ما أشبه حاله بلا المبرد كلما ازداد لحسه ازداد دمه على المبرد وأمثال هؤلاء آفة على المجتمعات وهم شرار الخلق الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه رواه أبو داود والترمذي وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم إنه قد يشتد الأمر بلاءا إذا كان القدح مصوبا في نحور ذوي الهيئات والمكانة الرفيعة كالسلطان والعالم حيث إن لهما من الإجلال والتقدير ما يقبح معه التشير بهما أو التعيير لهما يقول ابن عبد البر رحمه الله أحق الناس بالإجلال ثلاثة العلماء والاخوان والسلطان فمن استخف بالعلماء افسد امرؤته ومن استخف بالسلطان افسد دنياه والعاقل لا يستخف باحد ومما يزيد الامر تاكيدا وتوثيقا عباد الله حينما يكون الخوض فيما قال الله او قال رسوله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك الا للعلماء فهم ورثة الانبياء ومصابيح الدجى ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله ما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافس وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا العلماء السماسرة ولا تقف ما ليس لك به علم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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بعد فقد مر معنا عباد الله ذكر صنفين من الناس مذمومين وها نحن نذكر ثالث الأصناف الخيار الوسط وهو الصنف الناصح من الناس وهو الذي يصدق في نصحه ويخلص في قصده إن مدح مدح بوجه المشروع وإن قدح وجرح فعلى وجه الإصلاح وحسن المقصد باسلوب الحكيم وصورة معرض للمصرح إن راجع خطأ أحد ما إن راجع خطأ أحد ما فإنما يراجعه في لباقة وبراعة ليحمل المخطئ على الخير ويصده عن الشر وهو في الوقت نفسه يتجنب النصح المعلن يتجنب النصح المعلن بين الناس لأنه لون من التوبيخ المؤدي إلى التعيير ولا جرم أن تبادل النصح أن تبادل النصح الخالص الصادق الأمين هو سلم الفلاح وهو طريق النجاه وهو لون من ألوان التعاون على البر والتقوى وهو الصفقة الأصيلة التي أمر بها الباري جل شأنه في قوله ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة قالها ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم فالواجب على المسلم عباد الله لزوم النصيحه للمسلمين كافه وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا إذ إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من يبايعه من أصحابه النصح لكل مسلم متفق عليه ثم إن خير الناس أشدهم مبالغة في النصيحة الصادقة ومن هنا يصير توبيخ الناصح خيرا من تحية الشانئ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أَيُّهَا المؤمنون فقال جل وعلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور وَالْجَبِينِ الأزهر وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم